قال الذي يبدأ جزيلات الأشعار من وحد وده يقدم نصيحه ما حدا ترا ينفع اذا صار ما صار أخذ النصايح من قلوب صريحه أخذ صايح من قلوب صريحة من من واحد والداي قد نصيحا صار ما صار أخذ النصايح رب الولاد رب على دربنا خيا درب الرجال اللي سماهم سنيحا درب الصحابة درب طرحا اهلا العقوله اللي مزاها جيحا نهج الفخر والدين والطيب والكار ولا لا تغر هالحياه الفسيحه خله اصيل يصل الناس لا صف النفوس الشحيحه وقت ما صف النفوس الشحيحه يا مليتي الدع جزيلات من, من دلسل واحد من واحد وده اللي اصددنا نصايح من جروب صريحة خله يدعم يحترم جيرة الجار لا تطل كلمة عليهم جريحة خل حكيما لا غذر وقت يندار وخل يسر خفايا الفضيحة خله جبل يستر خفايا الفضيحة خله شجاع بالمواقف كما النار يحرق حطاب منه علوما W tym momencie, gdybym حدد وداي قد نصيحة نحب صار صار من جذوب